وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ سَفَتَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَهُ وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَّ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ هُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ هُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ قل إني لئن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسل فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدات ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. وأحاط بما لديهم وأحصى كل سيء عددا